هل من الممكن أن يتوسل الإنسان إلى ربه بصالح عمله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين لإجابة دعائه وتحقيق مطالبه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وبتغوا اليه الوسيله الوسيله في اللغة هي ما يتقرب به إلى الغير وفي الشرع ما يتوصل به إلى رضوان الله تعالى ومنه الأعمال الصالحة كالتي توسل من انطبقت عليهم الصخرة في الغار ودعوا ربهم بأعمالهم الصالحة من بر الوالدين والعفه عن الفاحشة وعدم مال الغير أما التوسل بالرسول وبالأولياء فالتوسل الصحيح هو بحبهم والاقتداء بهم فذلك عمل صالح للإنسان تقرب به إلى الله ليقبل الدعاء أما التوسل بأشخاص الأنبياء والصالحين ليدعوا لمن توسلوا بهم أو ليعلموهم فذلك مشروع أما بغير ذلك ففيه كلام للعلماء ما بين مجيز ومانع وبخاصة إذا كان هؤلاء امواتا غير أحياء وتوضيح ذلك في كتاب صرع عن الأظهر الشريف بعنوان بيان للناس والله أعلم